Eee ee ee ee ee ee ee ee تذكر انت لما كنا نلعب بوسط الفريق والاذى نحب نبعده دوم عن ذاك الطريق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 قبل لا ينهي الأذان تذكر إن بعضنا منه يحتل المكان ما يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر إن بعضنا منه يحتل المكان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 ما الهدية كل ما كانت بارك الله ليد فيك ومرت أيام وكبرنا كبرنا صورت شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا وش عطانا اللي من صدر يتعلق بالله يتعلم مكانا شوف شوف شوف ربنا وش عطانا سريت على بالله يتعلى مكانا بالله يتعلى مكانا تذكر انت